بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهر المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفاكرين وقفين فين ولا مش فاكرين إجارة الشيطان قريشا أير أير صحيح السيره النبويه تخوف الشيطان قريشا انا ابو عبد الزباي طالق. لما اجمعت قريشهم المسير الحقيقة بحب بذكر اسم الزباية. لما يكون في حد اسمي كده هتبقى سيدنا الزباية. عارفينه? مش عارفينه ده ولا ايه? ها? نسمع <تصفيق> المثمان بعده علي فالستة الباقون في البدر الستة الباقون هم الستة الباقون من العشر المبشرين سيدنا الزبير ابن العوام شجيع الشجعان الأئمة الفرسان سيدنا الزبير خصوصية معانا اهل مصر. سيدنا الزباير انت مش بتاع التاريخ انت? سيدنا الزباير فتح مصر. مم. لما استعصت مصر على عمر بعتل الزباير. ولما استعصت اليمن على خالد بعت له علي سيدنا علي فايه ولا عايز نستنى كفايه في ها لا الجيش يقعد يعني انبسط يعني يتمتع عشان بس يعني, ما يعني. افضل بالاسباب يعني اللي هي وما سيدنا عليه كفاية انما يعني <تصفيق> قال اجمعت قريش المسير ذكرت ما كان بينها وبين بني بكر او ذكرت ما كان بينها وبين بني بكر فكاد ذلك يثنيهم يعني يتركوا ما عليه خشية ما كان بينهم بين بك بني بكر فكان ذلك يثنين فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي وكان من أشراف بني كنانة فقال لهم أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانات من خلفكم بشيء تكرهون فخرجوا سراعا وإبليس يعني ما يظهرش كده يتمثل في صورة آدمية ويخرج ولكن كان الموضوع بالنسبة له يعني يستاهل يستاهل خروجه لأنه قد يصاب هو في صورته الآدمية نفاء صلى الله عليه وسلم بالعهد من حديث حزيفة بن اليمام رضي الله عنهما قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل يعرف كده أبي حسيل دي حسيل بدل, بدل من أبي أنا وأبي يعني ابي معطوف على انا ما قلف معها هو ابو حسير حسير ولا اليمان ابو حسير امال دي بالنسبه قال فاخذنا كفار قريش قالوا انكم تريدون محمدا فقلنا ما نريده ما نريد الا المدينة صلى الله نبينا وكفى فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفا إلى المدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم هذا طبعا من أخلاق مبوة ومن أحكام المسلمين أنهم لا يخلفون العهد لا انما يوفون بعهدهم وليس هذا في ليس هذا من شان الكفار فانهم ان لم يجبروا على الوفاء بالعهد لا يوفون ولذلك لا يصدقون الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدث عن سعد بن معاذ انه قال من سعد بن معاذ اه انا هو وبعدين نشوف اهتز ال أيوة الرئيس وزعيم وسيد الأوس أحد سيدي أهل المدينة الأوس والخزرج هو سيد الأوس وكان قويا تقيا شريفا عفيا له خصوصية شيء اختص به لا اراه كان لغيره حاجة وكله النبي بيها على الصلاة والسلام قضاء او تحكم في وجود ان ينزلوا يعني اهل خيبر اظن بعض اليهود ينزلوا على حكمه ينزلوا على حكمه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ووافق حكمه حكم الله عز وجل نقول من بلغوا من العلم والفهم والإدراك عن الشريعة أنهم كانوا يدر يدركون الأحكام قبل أن تنزل ولكن لا يحكمون بها إلا أن تنزل سيدنا سعد طبعا القصة اللي بيقولها أخوكم أنه لما مات بعد ذلك بسبب جرحيه الحرب فأتي النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الوحي فقال قم فانظر من هذا الذي اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه قال إنه, أنه كان صديقا لأميات بن خلف أميات بن خلف سيد المشركين سيد قريش آنئذ مع أبي جحر وكان أميات إذا مر بالمدينة نزل على سعد وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أميه فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد المعتمر فنزل على أمية بمكة فقال لأمية أنظرني ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما أبو جهل فقال يا أبا صفوان من هذا معك أبو صفوان اللي هو؟ وميه بن خالد فقال هذا سعد فقال له ابو جهل الا اراك تطوف بمكه امنا وقد اوتيت نصباه يعني ها الصباه اويتم نصب الص... الص... عندك حاجه ثانيه غير الصباه اويتم الصباه وَازْعَمْتُمْ أَنَّكُمْ تَنْصُرُونَهُمْ وَتُعِينُونَهُمْ يعني طبعا كانوا يسموا المؤمنين صباه يعني صبعوا عن دينهم الأعوج أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما فقال له سعد ورفع صوته عليه أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على المدينة طبعا سيدنا سعد كان الأسد من أسود الله عز وجل لا يخاف من البشر أحد لما يخاف الله عز وجل فقط فرفع صوته على أبي جهل في عقر داره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 ابن خلف ومنهم أبو جهل قال بمكة قال لا أدري ففزع لذلك أميته فزعا شديدا فلما رجع أميته إلى أهله قال يا أم صفوان ألم تري ما قال لي سعد ألم تري أقول لي إيه ما قال لي سعد قالت وما قال لك قال زعما أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي صلى الله عن النبي وآله فقلت له بمكة قال لا أدري فقال أميه والله لا أخرج من مكة طيب من أنت مصدق بأن النبي يخبر الغيب وأن ما أخبر به سيكون فلماذا العناد؟ قال من مك عمل زي اليهود لما بيزرعوا شجر الغرقد علشان لما ييجي سيدنا عيسى ويهجم المسلمين عليهم ويقتلوهم كل حجر وشجر يقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله إلا شجر الغرقد فأنه من شجر اليهود فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل للناس قال أدركوا عيركم العير اللي هو ها؟ نعم القافلة يعني قافلة التجارة وما فيها من البضائع والجمال ونحوها أدرك عيركم فكره أمية أن يخرج فأتاه أبو جهل فقال يا أبا صفوان إنك متى ما يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك فلم يزل به أبو جهل حتى قال أما إذا غلبتني فوالله لأشتري لأشترين أجود بعين بمكة ثم قال أمية يا أم صفوان جهزيني فقالت له يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليسربي قال لا ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا يعني أنا بأي مش هاررب أبأمشي بعيد كده والله أعلم فلما خرج أميته أخذ لا يترك منزلا إلا عقل بعيره فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل ببدل ومن حديث أنس رضي الله عنه وتتمة لما جاء في حديث المشهورة حديث الماضي رقم 230 قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يعني لحرب بدر فانطلقوا حتى نزلوا بدرا ووردت عليهم روايا قريش الروايا اللي بيترووا بيها يعني الإبل اللي عليها الماء وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي صفيان وأصحابه فيقول ما لي علم بأبي صفيان ولكن هذا أبو جه وعتبة وشيبة وأمية بن خلف فإذا قال ذلك ضربوه فقال نعم أنا أخبركم هذا أنا أخبركم هذا أبو سفيان فإذا تركوه فسألوه فقال ما لي بأبي سفيان علم يعني لم يضربوه يقول أيوة أبو سفيان ما وقود وكذا ولما يسيبوه يسألوه يقول لا ما علم بأبي سفيان ولكن هذا أبو جهل وعتبا وشيبة أميات المخلف في فإذا قال هذا أيضا ضربوه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي فلما رأى ذلك انصرف وقال الذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم